لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا للعلوم ي ك الاسلاميه ل ف ه ي ل ه ا ل ا ك ت و ر م راتب ا ل ن ا ب ل ي فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد و لا نكذب ب آ ي ا ت ربنا ولو ترى اذن ق ف و ا على النا فقالوا يا ليتنا نرد وقالوا ا يخون من ب ل ولو ردون ا وإنهم ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثه ي ولو ترى اذ وقفوا على ربهم و لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ذ ا ب ا ل ح ق ق اسماء ل ا ل ع ذ الحسنى ب بما م ا ل د ن ي ا إ ل الله ع ب و ا ر ا ل آ خ خير ر ة ل ل ذ ي ن يتقون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 Yes. و َ إ ِ ن كان ََ كبر ََْ عليك َ يَعْرَضُهُمْ اعراضه ُُ م ْ ف َ إ ِ ن استطعت َ أ م ان تبتغيته ََِْ